قال المؤلف عاف الله عنه التأنيث لتأنيث علامات منها ما يختص منها ما يخص الأفعال ومنها ما يخص الأسماء علامة التأنيث في الفعل قال تلحق الفعل المضارع تلحق الفعل الماضي في آخره تاء التأنيث تاء التأنيث الساكنة للدلالة على تأنيث المسند الذي إليه سواء كان فاعلا أم نائب فاعل فتقول قامت هند وضربت دعد أو هند ودعد يمنعان من الصرف ويترك تنويد يمنعان وينصرفان والأكثر عدم الصرف قامت هند مثال للإسناد إلى الفاعل ضربت دعد مثال للإسناد إلى نائب الفاعل قال وتلحق المضارع في أوله نحو تفهم سعاد علامات التأنيث في الأسماء يعني هذا الأول استطراد يعني يشبه الاستطراد لأننا نقصد بالتأنيث حين يذكره الصرفيون تأنيث ما يختص بالأسماء ولهذا ذكره ابن, ابن مالك في الألفية في صرف الأسماء علامة التعنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف كذا قال في أول التعنيث علامة التعنيث تاء أو ألف أي تعنيث يقصد في الأسماء أم في الأفعال تاء أو ألف في الأسماء وفي أسام قدر التاء كالكتف هذه التاء التي هي لا تكون ظاهرة وإنما تقدر كما سيأتيه قال علامات التانيث في الأسماء تؤن في الأسماء بوحدة من ثلاث علامات في آخرها العلامة الأولى التاء المتحركة نحو عائشة قائمة عائشة وقائمة واضح هذا أن التاء المربوطة هي علامة التانيث قال الثاني العلامة الثانية ألف التانيث المقصورة نحو سلما وذكرى الثالثة ألف التانيث الممدودة نحو صحراء وحمراء وهذه العلامات هي علامات زائدة فإذا لابد أن تجامع ماذا ثلاثة أصول فالالف في سلمة وذكرى المالف المقصورة والمندودة في صحراء وحمراء وعلماء لا تكون للتانيث إلا إذا سبقت بثلاثة أصول فصاعدا لأنها زائدة ما معنى زائدة اي زائده على على اسم على أصول الاسم وأصول الاسم أقلها ثلاثة إذا هذه الألف ستكون رابعة أو تكون فوق الرابعة ستسبق بثلاثة أصول فصاعدا كذلك عائشة قائمة وما كان ظاهره أن هذه العلامات سبقت بأقل من ثلاثة أصول فلابد أن يكون هناك حذف مثل سنة مرة معنا في المتؤممه في القطر أن سنة ما الذي حذف منها الواو سنة ون أو الهاء سنه هن. فإذن هذه التاء عبض عن المحذوف إذن أصول الكلمة السين والنون والواو ولهذا تجمع على سنوات فإذن هناك لام مقدرة محذوفة فهذه العلامات زائدة ما معنى زائدة معناها أنها تجامع ثلاثة وصول فصاعدا قال أولا التانيث بالتاء هي تاء زائدة تلحق الأسماء العربية في آخرها لتدل على التانيث نحو خديجة وآمنة ومسلمة أو مسلمة ومكة تلحق الأسماء العربية لتدل على التانيث سواء كانت في الأعلام أم كانت في الصفات أم كانت في أعلام الـ الـ الإنس أو في أعلام الأماكن نعم قال وقد أنثت العرب وهذا الأول ظاهر كلام ظاهر واضح قال وقد أنثت العرب أسماء كثيرة بتاء مقدرة بتاء مقدرة تكلمون عنها كلاما عن مؤنث وإذا فتشت لا تجد التاء ولا تجد الألف ولا المقصورة ولا الممدودة مثل سعاد زينب هذه أعلام إناث فتقول هذه سعاد وتقول قامت زينب هذه أعلام أعلام ماذا؟ أعلام اناث وهكذا أيضا في غير الأعلام في أسماء الأجناس تقول هذه عين وهذه أذن وتقول كذلك أيضا اليد قطعت تتكلم عنها كلامك عن ماذا عن مؤنث أين التاء أين التاء لا توجد تاء ظاهرة فماذا قالوا قالوا التاء مقدّره التاء مقدره وفي أسام قدرت كل كتف تقول هذه كتف هناك تاء تأنيث مقدّره ما الذي دلهم على تقديرها أنه يشار إليها إشارة المؤنث يتحدث عنها حديث الحديث عن المؤنث أنها تظهر هذه التاء عند التصغير فتقول في عين عيينة وفي سن سنينة وفي أذن أذينة وفي كتف كتيفة إلى آخره نعم فإذا لما ظهرت هذه التاء في التصغير والتصغير يرجع الأسماء إلى أصولها قالوا بأن هناك تاء مقدرة قال وقد أنثت العرب أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على هذه التاء مقدرة بأمور منها الأول تأنث الضمير العائد إلى تلك الكلمة فتستدل على تأنثها بذلك توضيح. تأنيث الضمير العائد على تلك الكلمة يعود على أن يعود عليها الضمير ماذا مؤنثا فتستدل على تأنيثها أي على تأنيث الكلمة بذلك أي بالإشارة إليها أو بالحديث عنها بضمير المؤنثة قال توضيح إذا قال لك قائل لفظة النار أمذكرة هي أم مؤنثة فالجواب أنك إذا تصفحت موارد هذه اللغة ألفيت الضمائر تعود إليها مؤنثة فتستدل بذلك على كونها مؤنثة بتاء مقدرة قال الله تعالى النار وعدها الله وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وقال سبحانه فاتقوا النار التي وقودها التي وقودها الناس والحجارة عاد الضمير عليها في ضمير المؤنثة قال وقل نعم وقل مثل وقل مثل ذلك في لفظة الحرب قال الله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها لو كانت هذه مذكرة ماذا يقال النار وعده فتقول النار الذي وقوده لكن التي وقودها قال وكذلك الحرب حتى يضع الحرب أوزاره أوزاره لكن تحدث عنها عاد الضمير عليها مؤنثا فهي إذن مؤنثة العلامة الثانية التي يستدل بها والسدلال الثاني الذي يستدل به على أن اللفظة مؤنثة بتاء مقدرة قال الإشارة إليها بإشارة مؤنثة فلفظة جهنم مؤنثة لقوله تعالى هذه جهنم لو كانت مذكرا ماذا يقال هذا جهنم لهذه جهنم الثالثة الآبت الثالثة ثبوت التاء في تصغيرها فلفظة عين وأذن مؤنثتان لأنك تقول في تصغيرهما عيينه وأذينه وهذا الدليل خاص بتصغير الثلاثي هذا قيد انتبه هذا الدليل خاص بتصغير الثلاثي كما سيأتي في باب التصغير إن شاء الله تعالى لأن الرباعي مثل زينب وسعاد إذا صغرتها لا ترجع إليها التاء في الغالب فتقول في زينب زي وفي سعاد سعيد بدون تاء لكن عين أذن عين أذن عند تصغيرها ترجع إليها التاء عينه وأذينه الرابع ثوة التاء في فعلها فلفظة العير قال فلفظة العير مؤنثة بدليل إلحاق التاء لفعلها كما في قوله تعالى ولما فصلت العير لو كانت مذكرة فصلت قال فصلت قال الخامس سقوط التاء من عدده الذي يجري على عكس القياس أنت تقول عندي ماذا عندي تقول خمسة أقلام. وعندي خمس عمائم لماذا قلت خمس عمائم لأن المعدودة عمامة مؤنث لأن المعدودة مؤنث وإذا كان المعدود مؤنث من الثلاثة إلى التسعة تجري على ماذا من الثلاثة إلى التسعة تجري على القياس أم على عكس القياس على عكس القياس عمائم مؤنثة فتقول ثلاث ثلاث طيب أقلام مذكر فتأتي بالتأفي العدد فتقول خمسة قال الله عز وجل سخرها عليهم ها سبعة تركت لأن المعدود الليال والليالي جمع ليلة والليل مونثة سبعة ليال وثمانية أيام جاءت التاء مع أيام لأنه مفردها يوم فالتاء تأتي مع المذكر وتترك مع المؤنث فإذا جاءت لفظة معدودة تركت التاء تركت من عددها من ثلاثة إلى تسعة نستدل بترك التاء على ماذا على ماذا نستدل بترك التاء على أن اللفظة ماذا مؤنثة لأنها لو كانت مذكرة لا أهتي بالتاء كما في ثمانية أيام وكما في خمسة أقلام قال سقوط التاء من عدده الذي يجري على عكس القياس توضيح توضيح أن يذكر النحاة في باب العدد من دروس النحو أن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة وكذا العشرة إن لم تركب أنها تخالف المعدودة في التذكير والتانث، وهذا مر معنا في درس العدد قريبا أنها تخالف المعدودة في التذكير والتأنث فتقول عندي ثلاثة رجال وثلاث نسوة ويقولون حينئذ انها تجري على خلاف القياس، فعلى هذا يستدل بسقوط التاء في العدد على أن اللفظة المعدودة مؤنثة والعكس بالعكس فقولهم ثلاث أذرع أذرع جمع ماذا أذرع جمع ماذا ذراع التاء موجودة في العدد أم ساقطة من العدد ساقطة من العدد إذن هي مثل سبع ليال فإذا ذراع مؤنثة مثل ليلة أم مذكره مؤنثة لأن التاء سقطت من ثلاث التاء سقطت من ثلاث قال فقولهم ثلاث أذرع دليل على أن الذراع مؤنثة لو كانت مذكرا لقيل ثلاثة أذرع كما تقول ثلاثة أسهم واضح وأيضا مما يستدل به على تانث الذراع الحديث فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه هذه كلها تدل على, على أن الذراع ماذا وأنفه لحقت الفعل الثاني عاد الضمير عليها مؤنثا قال التاول المقدرة ماذا في كل ما كان مؤنثا يخاطب خطاب المؤنث يعود عليه الإشارة عود المؤنث كل ما كان كذلك كل ما كان كذلك <تصفيق> فهي تكون على تقدير تاء كل ما كان كذلك تكون على تقدير تاء النار لو صغرتها ماذا تقول نويرة وصغر النار فقل نويرة كما تقول قدره كبيرة قال الحريري النار صغر فيقال نويرة تظهر التاء في تصغيرها نعم هي تاء مقدرة لا يلزم أن تقول مثلا النار أصره ناره عين أصره عينه لأنه قد وهذا هو التقدير لكن العرب لم تنطق به في أكثره هذه أكثر ما قيل فيه بتاء مقدرة ما نطقت العرب إنما قاله مقدرة لأن العرب لم تنطق بالتاء لكن كيف عرفوا أن هناك تاء بهذه الأمور التي ذكرناها قبل خمسة في خب خمسة أمور. قال أهم الأغراض المستفادة من التاني من التاء الملحقة بالأسماء. انتبه هذه فائدة جميلة. أهم الأغراض المستفادة من التاء الملحقة بالأسماء. يعني هذه التاء إذا لحقت الأسماء تدل على ماذا؟ قال الأمر الأول فصل صفة المؤنث من صفة مذكر. الفصل بين المذكر والمؤنث بين صفة المذكر وصفة المؤنث قال وهو الغالب في أغراض التاء فتقول رجل صالح ومرأة صالحة هذه التاء ماذا يقال لها, يقال لها تاء الفصل ما معنى تاء الفصل تفصل بين ماذا بين المذكر وبينه وبين المؤنث الثاني من الأغراض فصل الواحد من الجنس والأول الذي هو فصل المذكر عن المؤنث هو أكثر ما يرد أكثر ما يرد فصل لأجل فصل المذكر عن المؤنث قال الثاني فصل الواحد من الجنس نحو تمره وتمر تفاحه وتفاح فلماذا التم ماذا تفيد في قولك تفاحه تفيد على الواحدة إذا تركت التاء فأفادت ماذا الجمع تفاحة واحدة تفاح تركت التاء الجمع إذا التاء لماذا أتي بها لفصل الواحد من الجنس تفصل الواحد من جنسين شجرة شجر بقرة بقر نعم قال الثالث التعويض من فاء الكلمة كما في عده وثقة عده وثقة إذا أصرهما وعد ووثق هذا تقدم معنا في باب الحذف أن عده أصرها وعد لأنها من وعدة يعيد وعدا ووعدا وعد هذا الذي هو نصدر ثاني حذفت واوه ونقلت الكسر إلى العين وعوض عن الواو المحذوفة بتاء مربوطة في آخره عدة إذن هذه التاة لماذا أوتي بها للتعويض من فائل الكلمة الرابع التعويض من لام الكلمة كما في سنة وبابه كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها تاء تاوتانيث سنة وثبه وعظه قال وإذ أصل سنة, سنة ون أو سنهن يعني له أصلا ما الدليل أنها تجمع على سنوات وسنهات والأكثر جمعها على سنوات فلهذا قدم المصنف سنو على سنه على لف قوله سنة, سنه لف قدم سنو لأن الأكثر كذلك الأكثر جمعها على سنوات وجمعها على سنهات قليل قال حذفت لام الكلمة وعوض منه التاء وباب سنة باب معروف في النحو يلحق في عرابه يلحق في عرابه بجمع المذكر السالم فراجعه بشروطه من القطر والألفية واضح باب سنة معروف أخذناه في المتممة وأخذناه على بشكل مختصر في القطر ويتردد عليكم في أبواب العراب في الملحق وجمع المذكر السالم الخامس من الفوائد التي تستفاد من التاء المبالغة نحو راويه، فإنه يوصف به المذكر والتاء فيه تدل على المبالغة، وله مثلاً أيضاً داعية فلان داعية، يعني هل هو هل هو أنثى حين نقول داعية؟ هل هو أنثى؟ لا هو مذكر، فلماذا أتيت بالتاء أتيت بالتاء للمبالغة. السادس تأكيد المبالغة نحو نسابة وملولة ما الفرق بين المبالغة وبين تأكيد المبالغة تأكيد المبالغة معناها أن المبالغة موجودة نساب حين نقول في شخص فلان نساب فلان علام فلان فهام من أين المبالغة صيغة ماذا صيغة فعال فعال من صيغ المبالغه تحولت من عالم وفاهم وناسب الى نساب وفهام وعلام مبالغه فلما تاتي التاء فنقول نسابه فهامه علامه فلان نسابه فلان علامه فلان فهامه هل هذه تاء للمبالغه مثل داعيه أم المبالغة موجوده وهي صيغه فعال فالتاء لتأكيد المبالغة التاء لماذا لتأكيد المبالغة لأن المبالغة موجودة قال والفرق بين هذا الغرض وبين سابقه أن الاول استفيدت المبالغة فيه من التاء والثاني استفيدت المبالغة فيه من مثالي المبالغة فعال وفعول فلان ملولة فلان ملوله أي مل ملولة يتاب التاء قال فلما جاءت التاء موصفا بها المذكر صادفت لفظة المؤكدة فقيل هي لتأكيد المبالغة وهناك أغراض أخرى للإنتيان بالتاء وإنما اقتصرنا على الأهم والله الموافق طيب فائدة علمت أن الغالب في هذه التاء أنها للفصل بين صفة المذكر والمؤنث إلا أن هناك أوزانا تترك معها هذه التاء في المؤنث فيستوي فيها المذكر والمؤنث وهي خمسة أوزان تترك التاء يستوي فيها المذكر والمؤنث ما هذه الخمسة الأوزان الأول فعول بمعنى فاعل تقول رجل صبور بمعنى ماذا صابر مبالغة من صابر بمعنى صابر فإن صبورا مبالغة من صابر فإذا وصفت به المؤنثة قلت امرأة صبور رجل صبور وامرأة صبور استوى المذكر والمؤنث لا تحتاج إلى وخرج بقيد بمعنى فاعل أن, تكون أن يكون فعول بمعنى فاعل خرج ماذا؟ خرج ما إذا كان فعول بمعنى مفعول لأن فعول تأتي بمعنى فاعل وتاتي بمعنى مفعول مثال قال نحو بغل ركوب بمعنى مركوب لا بمعنى راكب البغل الان راكب او مركوب بغل ركوب اي مركوب ففعول بمعنى ماذا بمعنى مفعول فاذا وصفت به المؤنثه اتيت بالتاء فتقول ناقه ركوبه لماذا اتيت بالتأ في ركوبه ناقة الركوبه وتركت التاء في امراه صبور لان صبور في قولك امراه صبور صبور بمعنى فاعل اي صابره وأما في ركوب بمعنى مفعول أي مركوبة الثاني فعيل بمعنى مفعول لأن فعيل يأتي بمعنى مفعول يأتي بمعنى فعل الثاني فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح ومرأة جريح ما معنى جريح بمعنى مفعول أي مجروح قال وخرج بقولهم بمعنى مفعول ما إذا كان فعيل بمعنى فعل نحو امرأة رحيمة وظريفة لأن رحيمة بمعنى مبالغة من ماذا راحمة وظريفة صفة المشبهة من ظرفة قال فإن التاء تلحقهما لأنهما بمعنى فاعل إذن متى تترك التاء في فعيل إذا كانت فعيل بمعنى مفعول ومتى تترك التاء في فعول إذا كانت فعول بمعنى فاعل معنى بالعكس الثالث مفعال نحو منحار ومهذار فيقال رجل منحار ومهذار وامرأة منحار ومهذار ما معنى منحار ما معنى منحار يا مهيوب منحار رجل منحار ما معنى منحار من من حار ما, ما, ما مدت نحر يعني ايروديقول قلتها ما مدت الاصل مادة من حار من نحر ما معنى نحر يعني النحر هو نحر الإبل فما معنى من حار اي كثير كثير النحر للابل ومن كثر نحره للابل يدل على ماذا على كرمه يقال على ماذا حاتم الطائي من حار رجل من حار أي كثير النحر كذلك مرأة من حار أي كثيرة النحر نعم ومهذار أي كثير الهذر الهذر معناها الكلام, الذي الكلام السريع الذي لا فائدة ليس منه كبير فائدة يقال رجل مهذار ومرأة المرأة إذا كانت على هذا الوصف معها كلام كثير من دون فائدة لا تتوقف هذه يقال امرأة مهذار الرابع مفعل بم نحو معطير تقول امرأة معطير وشذ امراه مسكينه وسمع امراه مسكين بترك التاء يقال امراه مسكين طيب قال الخامس مفعل تقول امراه مغشم ومدعس وفي آخر الكتاب في باب من التي ماذا الغريبة المغشم من يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء هذا المغشم والمدعس المطعان المدعس المطعان فتقول مرأة المغشم أي تركب رأسها لا يثنيها شيء. ومرات المدعس أي طعنه معناه مقدام مقدامة في على, على الطعم تقدم على الطعن على الطعن طيب إذا هذه خمسة أوزان فعول بمعنى فاعل فعل بمعنى مفعول مفعل. مفعل. مفعل مفعل مفعل خمسة أوزان تترك فيها التاء للمؤنث. ومن الملاحظ وهو خطأ شائع ولسيما في بلاد تعز هو ترك التامع في غير هذه فياتون يقولون مثلا هذه امرأة صابر هكذا ويقولون مثلا كذلك أيضا هذه امرأة حاذق وهكذا أيضا ماذا ينقصها امرأة آكل شارب هكذا إذن هذا الأن ترك التاء من غير هذه الخمسة فترك تاء الفصل بين المذكر والمؤنث وهذا خطأ شائع إنما يقال امرأة حاذقة امرأة شاربة آكلة امرأة صوامة قوامة إلى آخر خلي حائض و فيما لا يكون له مقابل في المذكر تترك فيه التاء المبأنث لأنه ليس هناك ما يفصل الفصل هو في صفة مشتركة القيام يشترك بين الرجال والنساء فيقال في الرجل قائم وفي المرأة قائمة الأكل الشرب الصوم فيقال صائم للذكر وصائمة للأنثى أما الأشياء التي لا مشاركة للرجال فيها للإناث ف كثيرا ما يأتون بها بدون تأ، مثل امرأة حائض، لأن في القسم الآخر ما في مشارك أصلا، هذا خاص بالنساء، امرأة حامل من الحمل الذي هو حمل الجنين، امرأة طالق، لأن المرأة هي التي تطلق ليس الرجل، ولأن المرأة هي التي تحمل. ولأن المرأة هي التي كذلك يعني ماذا تكون على الصفات الخاصة بها مثل حائض وطالق وحامل ومرضع هذه أشياء خاصة بالإنسف فلا يحتاج فيها إلى التاء لأن التاء الفصل بينه وبين المذكر والمذكر ما ليس له من هذه الصفات لكن لو كانت حامل بمعنى تحمل شيئا فوق رأسها تحمل متاعها فوق رأسها فيقال رجل هذا الرجل حامل هم أسرته هذا الرجل حامل متاعه فوق رأسه المرأة يتابتاء فيقال هذه امرأة حاملة هم أسرتها هذه امرأة حاملة متاعها فوق رأسها لأن هناك شيء مشترك, مشترك بين الذكر والأنثى فجاء بتاء الفصل أما ما تختص به الإناث من صفاتهن لا يحتاج فيه الى التاء غالبا واضح تاء التأنيث قال ثانيا التأنيث بالالف المقصورة هذه التأنيث بالالف المقصورة سهلة جدا سهلة جدا التأنيث بالألف الممدودة كذلك سهلة جدا إنما هي بعض الأوزان ذكرها. قال الالف المقصورة هي ألف زائدة تلحق آخر اللفظه العربية للدلالة على التأنيث. واللفظة المشتمله عليها تكون ممنوعة من الصرف بين قوسين التنوين. والأوزان التي ختمت بهذه التاء كثيرة. وذكرها ابن مالك في ماذا في الألفية. ومن تلك الأوزان فعل بتثليث الفاء أي بالحركات الثلاث. كيف تقول فعل وفعل وفعل وسكون العين نحو صرع فعل وحبل فعل وذكر فعل على ألفا مثلثة أي بالحركات الثلاث الثاني من من الأوزان فعالة فعالة بضم أوله نحو حبار اسم طائر الثالث فعل بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة نحو خلي فاء بمعنى الخلافة. وكما ترى أن هذه الألف مسبقة بثلاثة وصول. مسبقة بثلاثة وصول. صرع الألف مسبقة بالصاد والراء والعين. حبلة بالحاء والباء واللام. ذكرى بالذال والكاف والراء. حبارة الحاء والباء والراء. فعيلة الخاء واللام والفاء. مسبقة مسبقة بثلاثة وصول. فصاعدا ثالثا ثالثا وهو آخر شيء في الدرس التأنيث بالالف الممدودة ألف التأنيث الممدودة هي ألف زائدة تلحق آخر اللفظة العربية للدلالة على التانيث مسبوقة بألف زائدة للمد ألف التأنيث الممدودة هي ألف زائدة تلحق آخر اللفظة العربية للدلالة على التأنيث مسبوقة مسبوقة نصلح هي ألف زائدة مسبوقة ويصلح مسبوقة بالف زائدة للمد قوله مسبوقة بالف زائدة للمد يعني أين الآن الألف أين الألف ألف الآن لما نقول ألف التأنيث الممدودة في قولنا صحراء ما تعرفها قال هي همزه تلحق الاسم دلاله على التانيث مسبوقه بألف مده اذا اين الف التانيث ها كيف اين الف التانيث سؤال الهمزة الف التانيث الممدودة هي الهمزة لماذا قيل لها ممدودة لأنها سبقت ماذا بمد وما الذي قلبها همزة هي كانت ألف مقصورة لكن لما التقت مع الألف المدة التي قبلها لا بد من تحريك أحدهما أو حذف أحدهما الحذف يرجعها إلى المقصورة الحذف لو حذفنا المدة التي قبلها سيرجعها إلى المقصورة فلن يكون هناك ممدودة، وهم قصدوا الاتيان بالمدة قبل الأخير، فإذا الحذف يضيع لهم يضيع يضيع عنهم هذا القصد وهو المدة قبل الأخير، فإذا لا بد أن تبقى المدة قبل الأخير لأنها أتيا بها لشيء مقصود، فما الذي يفعل نحرك الثانية الألف الثانية، والألف لا تقبل الحركة، فلنقلبها همزة لأن الهمزة أقرب الحروف إلى الألف نقلبها همزة لتقبل الحركة. قال نحو صحرا فالف التانيث هي الهمزة في آخر الكلمة على الصحيح وقيل لها ممدودة لسبقها بألف زائدة جاء بها جاء به لمجرد المد وتقدم في باب الإبدال أن هذه همزة مبدلة من ألف التانيث فراجعه. وللألف الممدوده أوزان منها فعلاء بفتح فسكون نحو صحراء وحسناء وحمراء أي سواء كانت اسم جنس مثل صحراء ام كانت صفه مثل حسناء وحمراء الثالث فعلاء بتثليث الفاء وفتح العين فعلاء فعلاء فعلاء, فعلاء قال نحو بمعنى الجنف وهو الميل لا هذا الفاء ضمومة وسيراء نوع من الثياب يخالطها حرير الثالث من الأوزان فعلياء بكسر أوليه وثالثه بينهما ساكن نحو كبرياء الرابع أفع أفعلا بفتحا في السكون والعين مثلثة أفعلا أفعلا أفعلا نحو أربعاء أفعلاء مثل اربع وافعل وافعل كذلك الخامس فاعولا نحو عاشوراء السادس فعل, فعل, فعل بضم اوله وثالثه بينهما ساكن نحو قرفصا فعل نحو قرفصا هذه اوزان سته وذكر ابن مالك في الفيه اكثر منها وذكر في المقصورة كذلك أكثر من الثلاثة التي ذكرناها إنما ذكرنا بعض الأوزان المشهورة لأجل التنبيه بقيت فائدة أخيرة إذن الآن لو جئنا نلخص الدرس التأنيث في الأسماء يكون بماذا؟ بالتاء ويكون بماذا؟ بالالف المقصورة ويكون بالألف الممدودة والشرط في الألف المقصورة أو الممدودة أن تسبق بماذا؟ بثلاثة وصول فصاعدا ولهذا منعات كانت يعني ماذا علة واحدة تقوم مقام علتين تمنع من الصرف. ألف التانيث المقصورة أو الممدودة ألف التانيث المقصورة أو الممدودة هذه التي تسبق ثلاثة وصول فصاعدا. ما هو الفائدة ما هي الفائدة التي أخذناها؟ أخذنا بعض أوزانها. أخذنا بعض أوزانها. وعرفنا أن ألف التأنيث الممدودة هي الهمزة على الصحيح وهناك من خالف كما في الكتب الكبيرة. طيب إذا هذه المقصورة والممدودة فرغنا منها. ألف التأ تاء التأنيث تاء ما الذي أخذناه أخذناه أنها قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة إذا كانت مقدرة يستدل عليها بأمور ذكرت في في مضى. وإذا كانت ملفوظة هذه التالي ماذا يؤتى بها؟, يؤتى بها؟ لمقاصد وأغراض ذكر المؤلف منها جماعة جماعة من هذه المقاصد وهذه الألفاظ هل هناك ألفاظ تترك فيها التاء فيستوي فيها المذكر والمؤنث؟ الجواب نعم خمسة أوزان ذكرها بقيت فائدة أخيرة أن بعض الألفاظ يصلح فيها التذكير والتانيث وقد حصروها وجمعوها ونظموها في بعض المباحث والكتب مثال ذلك دار وبئر وفأس ونحو ذلك الفاظ مع يقال هذا دار وهذه دار هذا بيت وهذه بيت هذا طريق وهذه طريق هذا سبيل وهذه سبيل هذا فأس وهذه فأس هذا بئر وهذه بئر فهناك الفاظ ماذا يست... تذكر وتؤنث تذكر وتؤنث الفاظ تذكر باعتبار أنها ليست مختومة بالتاء وتؤنث باعتبار أن التاء مقدرة فقولك هذا بيت أو هذا طريق أو هذا سبيل أو هذا بئر أو هذا فأس هذه الآن مذكرة نظرت إلى الفاظها وإذا قلت هذه فأس هذه بئر هذه بيت هذه طريق هذه سبيل فتكون حينئذ قد لحظت التاء المقدرة لحظت التاء المقدرة هذا هذه الفائدة ختمنا بها هذا الدرس ونأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب التثنية نعم نعم يا سيد ما, ما ما سمعت صيدا أو صيدا إيش صيدا تقصد؟ كونها ألف التأنيث المقصورة والممدودة انتبه هذه فائدة طيبة التي ذكرها انتبهوا ألف التأنيث المقصورة والممدودة الشرط فيها تكون الألفظة عربية مسبوقة بكم بثلاثة أصول فصاعدا بثلاثة أصول فصاعدا إذا كانت ممدودة كيف نعرفها أنها تكون في الأخيرة همزه قبلها ماذا؟ مدة ما فيها إشكال والمدة هذه سبقت بثلاثة أصول ليست بثلاثة أحرف بثلاثة أصول إذا كانت مقصورة كيف نعرفها نعرفها انها تسبق بثلاثة وصول سواء رسمت على هيئه الياء على صوره الياء مثل ذكرى حبلى صرعى كيف ترسم الالف ترسم على صوره الياء ام رسمت على صوره العصا مثل دنيا دنيا الدنيا الآن لماذا رسمت على صورة عصا لأنها مسبوقة بماذا بياء اسم مسبوقة بياء فالألف فيها ألف ماذا ألف تانيث مقصورة ممنوع من الصرف ممنوعة من الصرف، فكونها ترسم عصا ترسم بياء على صورة الياء الأصل رسمها على صورة الياء لأنها رابعة فصاعدا لكن قد ترسم على صورة الآلف إذا خرجت عن هذه القاعدة كما أخذناه في دروس الإملا كما أخذناه في دروس الإملا فإذا كانت رسمت على صورة الألف مثل دنيا فهي أيضا مقصورة لأن معنى مقصورة أنها لم تسبق بمد والأصل رسمها على صورة الياء أما صيدا تذكرت فالأصل في صيدا التي صفة أن ترسم على صورة الياء مثل صيدة مثلها مثل صرعة في الرسم مثل ذكرى ترسم بألف على صورة الياء لكن مدينة صيدا التي في الشام هذه ترسم على الألف لأنها عجمية فهناك مثلا الفاظ ترسم على الألف لأنها عجمية على صورة الألف طيب لكن الـ الـ الأسماء العربية ترسم على صورة الألف لسبب من الأسباب مثل دنيا الناس سبقت بها وهذا يرجع إلى الإملاء لكن الذي تفهمه في الصرف والذي تفهمه في الممنوع من الصرف في النحو أن الألف المقصورة والممدودة تسبق بثلاثة أصول طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوملك